قال ربي إني أخاف أي أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أي يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون